وكل هذه سبيل ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحانه الله وما انا من المشركين وأنت محمل بالدنوب محمل بالخطايا وساعتها ليت مندى لن تستطيع أن ترجع وقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا يقول الرب عز وجل لن تعود لن تعود مرة أخرى إلى الدنيا أنت الآن في دار الدنيا إذا استطعت أن تعمل صالحا وأن تتوب إلى الله عز وجل كانت لك الحسنة في الدنيا آخرة. أما غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك والموت لا يفرق بين صغير وكبير وبين شيخ وبين صحيح ومرير فللجميع سوف يلقى الله عز وجل فإذا لقيت الله عز وجل هذا أنت قائل لمولاك ماذا أنت قائل بهذه الذنوب يوم تلقى الله عز وجل كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد ثم انظر إلى الشخص الآخر الذي قدم لمولاه يا أيتها النفس المطمئنة المطمئنة بالإيمان المطمئنة بالصلاة المطمئنة بالصيام المطمئنة بطاعة الله ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أنت الآن تستطيع التختار إما أن تكون من هؤلاء أو من هؤلاء أما غدا حين تموت وتلقى الرب جل وعلا لن تستطيع أن تختار ولن تستطيع أن ترجع أبنائي إني لكم لاصح أمين والله ما أنتم فيه هو الضياع بعينه في الدنيا وأيضا في الآخرة قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وهداكم الله